إنا زينا السماء الدنيا بذينك للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب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 بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا وأو آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أئذا مذنا وكنا ترابا ادْعُسُن اَباؤُنَا الاَوَّلُونَ قُل نَعَم وأنتم دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ أصل الذي كنتم به تكذبون، أحشر الذين أُولَه وأزواجه وما كانوا يعبدون، منتهوا لله فهدهم إلى صراط الجحيم، وقفوهم إنهم مسؤولون.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 يومئذ في العذاب مشتركون إنا كَذَلِكَ نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون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 يا عباد الله المخلصين لَهُمْ لهم رزق معلوم فواكههم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين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 كأنهن بيض مكنون فقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أَإِذَا بِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءٍ جَحِيمٌ قَالَتَ اللَّهِ إِنْ كِتَّ لَتُرْدِينَ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 فإنهم لآكلون منها فمارئون منها البطور ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضاروا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 في المنام أني أنبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما ترى لماوة له للجبين وناديناه أن إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي إن هذا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 وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على بوسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرد العظيم ونصرناهم فكانوهم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وترفنا عليهما في الآخرين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 فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وترفنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنهم آدِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ لَهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ جَاءَهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الغابرين ثُمَّ مَرَّنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لتمرون عليهم مصبحين وَلِلَّيْلِ إِذَا أَفَلَ تَعَقَّلُونَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَلْقَى إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَكَانَ مِنَ الْمُضْطَرِّينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فلولا أن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 يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أخطف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُفْتَرُونَ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 وَإِنَّ نَجْدَ دَنَا لَهُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَثَّاشِينُ وَأَضْرَمَهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَفَذِعَ عَذَابُنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ